الدرس الثاني مكه المكرمه والمدينه المنوره والقدس الشريف واحد استمع الى العبارات الاتيه واعدها ثم تامل معانيها مستعينا بالصور ام القرى قبلة المسلمين القبه الخضراء القدس الشريف منبر رسول الله الروضة المطهرة